A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Allah لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وَسَعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأُوذُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ لا تاخذه سنه ولا نون له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 Allahulailahaillahwaalhiyalqayyum. La ta'khuluh sintaum, wa la naim. Lahu maafil s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s-